تنصر مناحة عليك أي ليش الكفر من عوني من عوالي ليش عيوني من تدماع وكعبر محضر بوني ليش عيوني من تدماع اب كعب الرمح ضربوني ضربوني بدانا بدانا اي والله احنا من قبل ادم بدانا وجدنا الشر في العالم بدانا ما ادري تتحمل يا لا حرام ويتا الدار بدنا بتمن وطب ديوان ومي دي اي بتمن وطب ديوان كرب لا يا لازلت وبلا ما لقي عندك آلاً